بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أيقدم أن يقدم لكم هذه المادة قال شيخ الإسلام المساهمية رحمه الله قال فلما علمت الصحابة ردوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مسادد وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لألا يشابه المصلين للشمس وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل لم يكونوا يفعلون ذلك لم يكن الصحابه الفهم ذلك الذي يقصد الدعاء بالميت يعني يتوسل بالميت في دعائه يقصد الدعاء بالميت يدعو به يعني متوسلا به إلى الله وستأتي مراتب هذا التوسل قريبا لأن هذا الذي يدعو بالميت إما أن يكون مقسما أو سائلا به وكلاهما أقرب إلى الشرك وربما أشرك ألم إذا اعتقد أنه يملك له ضر ونفعا وإذا اعتقد أن معنى جاه فلان, جاه فلان أنه أن الله ترك له تدبير الأمر وتقسيمه في الكون وأنه الذي يرزق ويعطي ويمنع أو لو كان يفعل الشرك ويسميه توسلا كمن يدعو الميت من دون الله ويقول هذا توسل فيصرف له العبادة له وينذر له ويطوف بقبر ويقول هذا توسل فهذا توسل شركي يقول وكذلك علم الصحابه ان التوسل به صلى الله عليه وسلم انما هو التوسل بالايمان به وطاعته ومحبته وموالاته والتوسل بدعائه وشفاعته التوسل الاول بالايمان يمكن ان يقال اتوسل بالنبي يعني اتوسل باني اؤمن به هذا واجب وفرض وهو اوسع يقول هو اوجب وأعم وأوسع من أن يتوسل بالإيمان به في الدعاء الإيمان نفسه توسل وهو المقصود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة فما يقرب إلى الله وهو كل أنواع العبادة وأعظمها الإيمان فهذا يسمى وسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي يهتغون إلى الله التقرب أيهم أقرب إلى الله عز وجل ويردنا رحمته ويخافون عذابه فالتوسل بالإيمان به المقصود به أن الإيمان يجعل وسيلة ليس أنه توسل في الدعاء هناك عندنا توسل عام وتوسل في الدعاء التوسل العام بمعنى يريد أن يصل إلى مرضات الله يريد أن يتقرب إلى الله فيؤمن فعل الإيمان نفسه يسمى وسيلة وتستلاح القرآن وهناك نوع خاص من ضمن الطاعات وهو أنه إذا أراد أن يدعو دعاءا يريد أن يستجاب له فيدعو في الدعاء يقول في الدعاء أشياء تكون أقرب إلى إجابة الدعاء فهذا عامته مستحب عامت هذا النوع مثل أن يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا هذا توسر في الدعاء لو لم يقل الإنسان في حياته هذا الدعاء وكان مؤمنا هل ينقص ذلك على القدر الواجب؟ لا يمكن أن يكون قد حقق الواجب ولكن يستحب إذا أرد أن يدعو, أن يدعو بمثل هذا الدعاء فنقول أما الإيمان نفسه فهو وسيلة واجبة أنه يؤمن فعليا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسول ويحب الرسول لا يقبل الله له قربة لا يقبل الله له وسيلة إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم أي إلا بالإيمان بالرسول وطاعة الرسول اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كذا فرق بين التوسل بالإيمان به والتوسل بدعائه وشفاعته. وكذا التو... يعني في فرق بين أن نقول التوسل في امر الدعاء والتوسل عموما التوسل إلى مرضات الله هنا التوسل أن يجعل وسيلة وشيء يوصله ما يتوصل الوسيلة ما يوصل إلى غيره فهو يريد أن يصل إلى مرضات الله فيجعل الوسيلة أن يؤمن. أن يطيع، أن يصلي، الصلاة وسيلة، والصيام وسيلة، والزكاة وسيلة، والتوسل في الدعاء هو أن يأتي عند دعائه والدعاء نفسه أحد إيه؟ الوسيلة أحد أنواع الوسيلة، لكن هنا يقصد بالتوسل في الدعاء أنه يريد شيئا يقرب دعائه إلى الإجابة، يريد شيئا يتوصل به إلى إجابة دعائه. فيقول في دعاء يتوسل بذكر الإيمان بذكر أنه قد آمن أما الإيمان نفسه فهو وسيلة واجبة أما الطاعات الواجبة فهي وسيلة واجبة التوسل بذكر الإيمان وذكر الطاعات وذكر الأعمال الصالحة في الدعاء توسل مستحب في الجملة إلا ما فيه فرض مثلا في الفاتحة أنك تقول إياك نعبد وإياك مستعين لازم تتوسل بهذه الوسيلة في الفاتحة عشان قبل ما تقول اهدنا الصلاة المستقيم هذا دعاء وهو الدعاء الواجب اللي موجود في الفاتحة والتوسل الواجب هو اللي موجود في الفاتح هذا والقدر الواجب معناه أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا توسل أسماء الصفات يا كنا نستعين توصل توسل بذكر العمل اللي الصالح ده هو القدر الواجب قبل اهدنا الصلاة المستقيم أما لو أن إنسانا صلى الصلاوات كلها ولم يدعو في دعاء له طيل عمره أو طيل فترة إسلامه من يوم أن أسلم إلى أن مات بأن يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا أو يقول اللهم إني آمنت بنبيك ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد لو مالش ما الدعاء ده هل يخرج بذلك عن الإيمان والإسلام لا يخرج بذلك لأنه يقول ده نوع مستحب أنه يقول ذلك طبعا ما أدى الواجب فهذا قد أدم عليه فالتوسل يقول وكذلك علم الصحابة أن التوسل به صلى الله عليه وسلم إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته ومولاته فعل ذلك والتوسل بدعائه نوع آخر وهو أن يذهبون إليه ويقولون ادعوا الله لنا اشفع لنا عند الله عز وجل كما قال الأعمى شفعه فيه وشفعني في يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو حي بمعنى دعائه. لأن الشفع معناه من الزوج فهو يريد أن يشفع له عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم حي يدعو له بما يريد فيكون طلبه مزدوجا شفعا بدل أن يكون طلبا فردا يقول فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا مجردة عن الإيمان أو مجردة عن الدعاء الإيمان به أو يتوسلون بدعائه وشفاعته إنما يقصدون أتوسل به بالإيمان أو يذكرون له صلى الله عليه وسلم حاجتهم فيدعو لهم فيتوسلون بهذا الدعاء كما قال عمر اللهم إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا يعني إن توسل إليك بنبينا يعني يذهبون إليه ويقولون يا رسول الله إذا الله لنا استسقي الله لنا فتركوا ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على أنه لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردا عن الإيمان أو مجردا عن الدعاء منه عليه الصلاة والسلام فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدايا يعني لم, يف... لم يتوسلوا بالذات لم يقولوا نسألك بجاه نبيك ولم يقولوا نسألك بحق نبيك ولم يقولوا نسالك بذات نبيك ولم يقولوا نتوسل اليك بنبيك بدون ذكر تفاصيل الذات والجاه مثلا بعد وفاته عليه الصلاه والسلام بل تركوا ذلك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع لما لم يدعوا بهذه الادعاء وهم اعلم منا واعلم بما يحب الله بما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعلم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأذايا وما هو أقرب إلى الإجابة منهم أعلم مننا بذلك بل توسّلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم دل عدولهم عن التوسّل بالأفضل إلى التوسّل بالمفضول أن التوسّل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا لو كان توسّل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هو المشروع لكان ممكنا، لأن ذاته صلى الله عليه وسلم موجودة، وروحه موجودة، وجسده موجود، وما الفرق بين حياته وموته كما يقول المبتدعون؟ إنما فيش فرق نقول الفرق أن التوسل أصلا في حياته لم يكن بالذات، وإنما كان بليه بالدعاء. تعذر هذا بوفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يستطيع لا يستطيعون أن يذهبوا لا يستطيعون أن يذهبوا إلى القبر. ويقول استسق الله لنا يا رسول الله لم يفعلوا ذلك ولا قالوا في دعائهم نتوسل إليك بنبيك إنما قالوا كن وإنا نتوسل إليك خذ كن نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعمن بنيك لماذا عدلوا من الفاضل إلى المفضول لأن الفاضل التوسل المشروع في حق بالدعاء غير ممكن لأنه لم يدعوا لنا فلا نستطيع أن نتوسل به صلى الله عليه وسلم لو كان التؤثر بالذات لكان ذلك موجودا بعد وفاته فلما لم يفعلوه تبين لنا أنهم ما كانوا يتوسلون بذاته وإنما كانوا يتوسلون بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته صلى الله عليه وسلم عشان كده نقول أن الترك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع في أمر من أمر العبادات التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيان، كما بيّنها لنا القرآن فإن الدعاء هو العبادة ولا يمكن أن يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم بغير أن يبين لنا الطرق المشروعة في الدعاء فبيّن لنا أحسن الأدعية وأكمل الأدعية فكيف تقولون بعد ذلك أنه ترك أهم و... ووسيلة من أعظم وأهم الوسائل في إجابة الدعاء وهو التوسّر بذاته لما, تبي... لما لم يبين لما ذلك ولما لم يفعله الصحابة علمنا أن التوسل بذاته وكذا التوسل بسؤاله بعد موته الدعاء ليس مشروعا مثل أن يقول استسق لنا رسول الله حديث اللي هي ال الضعيفة اللي هي خازن مالك الدار بعض أهل العلم يعني ابن حجر يقول أن أنه ر ر بإسناد صحيح إلى خازن إلى مالك خزان الدار هو لما ابن حجر أنا الله يقول بإسناد صحيح إلى شخص مجهول لا يكون ذلك صحيحا على الاطلاق لما يقولوا رواه بإنسان صحيح إلى فلان رواه مرسل يقولك مرسل صحيح أليس علماء يقول أنه مرسل صحيح يعني صحيح إلى, إيه؟ إلى المرسل إلى التابيع الذي قال ذلك ولكن المرسل نفسه ضعيف لا حجة فيه فلما يقول بإنسان صحيح إلى فلان وفلان ده من مجهول لا يصح أن يعتمد على قوله فلا يصح إذن هذا هذا الحديث أنه لأن التابعي المجهول هذا لا يلزم عدالته وكونه ثقة حتى يقال فعله حجة ولا يلزم اطلاع عمر رضي الله تعالى عنه وإنما أمره بالاستسقاء على القصة المشهورة أن مالك خزم الدار هذا قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا وده الجزء اللي بيحتاجوا بيه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لأمر الكيس الكيس قال له ائتي عمر وقل له الكيس الكيس يعني امره بايه باخذ الاسباب بالعقل والعقل واخذ الاسباب اخذ الاسباب الحسية بالارسال الى البلاد الاخرى واخذ الاسباب الشرعية بالايه بالاستسقاء وهذا الذي فعله عمر فلم اولا بنقول ان هذا الامر ليس فيه اقرار حتى في المنام ليس فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قوله استسخي لأمتك وإنما أمره أن يأتي عمره ويقول ذلك وليس فيه أنه أقره على صحة ما فعل ماشي فضلا عن كون المنامات ليست إيه؟ حجة وكما ذكرنا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنما يقطع بها بصحتها من رأاه عليه الصلاة والسلام ويغلب على ظن من عريب صفاته ولا يحتج بالمنامات لأجل احتمال أن لا يكون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأاه على صفته الحقيقية ولذلك لم يحتج أحد من الصحابة ولا من بعدهم ولا أهل العلم بالرؤى والمنامات في أشيء من الأحكام ومالك خزن الدر هذا رجل مجهول لا تثبت روايته، ولم يخبر عمر أنه قال وفعل ذلك أنه قال رسول الله استسقي لأمتك فمثل هذا لا يصح حدة بحال من الأحوال فطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته ليس مشروعا ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا فعله الصحابة ومن فعله من التابعين أو المروي عنه أنه فعل مجهول الحال ومجهول العلم والمنزلة فلا يحتج بفعله وقوله مع كونه مخالفا لعامة الصحابة وعلماء الصحابة وكبر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فمثل هذا لا يكون حدة باتفاق والله أعلى وعلم بذوات الصالحين إذا كنا بنقول ما يتوسترش بذات الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف نقول يتوستر بذوات الصالحين إنما يتوستر بدعاء الصالحين يقول شيء الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد رواه مالك في موطعه ورواه غيره هذا الحديث حديث صحيح اللهم لا تجعل القبر وثنًا يعبد دل ذلك على أن الغلو في القبور يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله وإن لم يسم من فعل ذلك عباده وذلك بأن يصرف لها العبادات ويغالي في أصحابها ويعتقد فيهم ما لا يصح للبشر ما لا يصح إلا لله عز وجل من الصفات مثل السمع المحيط والقدر الشاملة والسلطان على ذرات الكون وتدبير الأمر صفات الربوبيه وحقوق الألوهية إذا اعتقد ذلك وصرف العبادة القبر فقد صار القبر وثنا يعبد فدل ذلك على أن هناك من يتخذ ويجعل قبور الأنبياء إذا خصوصا إذا بني عليها ويصح أن يسمى هذا القبر الذي صرفت له العبادات وثانا لا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شيء يخاف وقوعه وهو عليه الصلاة والسلام حذر من الوسيلة المؤدية إلى اتخاذ القبور أوثانا تعبد وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يدل هذا الحديث على ان من الكبائر اتخاذ قبور مساجد لماذا لانه ذريعه الى ان تصير اوثانا تعبد وهذا والله والواقع المشهود وهو ان بناء المساجد على القبور وليس فقط كما يزعم الزاعمون أن ذلك هو أن يسلد على بقعة القبر كيف هذا وعامة وقبور الصالحين على السنة إنما تكون مرتفعة لا يزلد عليها وهل يتصور ذلك وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن وجود البناء على القبر بكنيسة كبيرة ونحو ذلك هو من اتخاذها مسادد كما في حديث أم حبيبة وأم سلمة أنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وذكرت ما فيها من الصور فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فمات بنوا على قبره مسردة وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله هذا دل أن هذا من الكبائر من أعظم الكبائر ولياذب الله, الله وجمعه بين فتنة اتخاذ القرنة وفتنة التماثيل وهذا الذي هو يورد عند النصارى وسماه مسردا وقد ذكرت كنيسة لأن المقصود بالمسجد هنا أماكن العباد مكان السرود سواء كان يعني إلى القبر أو عنده بصفة عامة وليس أنه البقع التي تغطت ما فعل اليهود النصرة معلوم أن أن اليهود النصرة الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتون إلى القبور إلى موضع ذراع في ذراعين أو ثلاثة أذرع في ذراعين ويسجدون عنده وإنما يبنون المعابد والكنائس والمسارد عند القبور ويجعلونها عظيمة جدا ويؤدون العبادات عند القبر هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنوا على قبره مسجدا وليس أن الموضع فقط هو الذي يقصد ولذلك قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ثم بعد ذلك يقول من يقول أن هذا فهم أنصاف المتعلمين كما من هم أنصف المتعلمين شيخ الإسلام التنمية من أنصف المتعلمين والإمام الشافعي رحمه الله يقول أكره أن يتخذ أن يعظم إنسان في قبره قبروه مسردة وأخاف عليه وعلى من بعده الفتنة أو أخاف على من بعده الفتنة فيقول هذا أن فهم أنصف المتعلمين عامة المذاهب التي تنص على النهي عن ذلك وأن هذا من الوصايا الباطلة لو أوصى بها أحد من أنصف المتعلمين فما المتعلم يقول وفي سنن أبي داود عن إيه؟ يعني بيفهم وما ومفهمش حتة في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني لا ماشي أزاكم الله خير الحديث أولئك شرار الخلق عند الله ماشي قال لا تتخذ قبر عيدا أي لا تعتادوا أفعالا معينة عند القبر لأن العيد اسم للزمان واسم للمكان وهنا اسم للمكان فإذا خصص القبر بنوع معين من العبادات يفعله عنده فقد اتخذه عيدا وإذا زاد فخصص له زمانا معينا يفعله فقد جعله عيدا زمانا ومكانا فالذي يخصص القبر بالدعاء مثل أن يأتي ويدخل رأسه مثلا أو يستقبل القبر ويدعو ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب فهذا قد اتخذ القبر عيدا لأنه تعود على فعل عبادة معينة عنده وإنما يشرع من ذلك السلام كسائر قبور المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم له الأولوية في ذلك ولكن ليس كلما دخل المسجد وكلما مر بجواره يفعل ذلك فإنه ليس من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإنما كلما دخل المسجد يسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله سواء كان المسجد النبوي أو كان غيره من المساجد. يقول اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد اللهم اغفر لي ذنوب يفتح لي أبا رحمتك حيث ما كان وكما قال عليه الصلاة والسلام وصلوا عليّ حيثما كنتم أي لا تجعلوا صلاتكم علي مختصة بمجيئكم عند القبر وإنما يجعل ذلك حيثما كان فإنها تبلغ له صلى الله عليه وسلم فالذي فعله الصحابة من ذلك فعله ابن عمر هو أنه كان إذا قادم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه السلام عليك يا أبا بكر, السلام عليك يا أباتي لا يزيد على ذلك فأما الدعاء فقد اتفقت كلمة أهل العلم على أنه يستقبل القبلة لا يستقبل القبر فلا يشرع الدعاء عند القبر وإنما يشرع أن يستقبل القبلة ويستدبر القبر أو يجعله عن شماله ويستقبل القبلة لأن المقصود في الدعاء القبلة ليس أنه بجوال القبر يستحب الدعاء او انه يرجى اجابة الدعاء لان هذا من اتخاذ القبر عيدا والله اعلى وعلم ان يعتاد عبادة معينة كمن يقصد مثلا بالصلاة في مسجده الصلاة عند قبره فهذا قد اتخذ القبر مسجدا، لكنها في النية لا في الامر المشاهد لان المشاهد لا يستطيع يعني في الامر المحسوس لا يستطيع احد ان يدخل الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لان القبر محاط بجدران كما ذكرنا أربعة على الأقل أربعة جدران حتى تحيد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام آخرها المقصورة الأخيرة كما ذكرنا المرة السابقة أنه جزء من المسجد أخذ وجوه إلى لذلك تجد إن, ان المقصورة دي في وسطها عمود دي أصلا ثارية كانت موجودة في المسجد أخذ جزء من المسجد وضم إلى المقصور لكي لا يستطيع أحد الدخول ولو دخل إلى داخل المقصورة لأجد الجدار الخماسي وبعد الجدار الخماسي حجرة عائشة جدار حجرة عائشة رضي الله عنها وبعد ذلك هناك الجدار الذي بنته عائشة رضي الله عنها بعد دفن عمر رضي الله عنه والله أعلى وعلم فهناك عدة جدران لكن أنية في ذلك إن كثير من الناس يقول لك أنا رحت زرت النبي هو يظن أن الصلاة في مزر الرسول صلى الله عليه وسلم إنها فاضلة لأجل أنه يصلي عند القبر فهذا الظن الفازد وهي الزيارة غير الشرعية وإنما الزيارة الشرعية أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقصد زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم يسافر لزيارة المسجد، ويزور القبر تابعا لزيارة المسجد، لا أنه يذهب ليصلي بجوار القبر وإنما يذهب ليصلي في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن في قبره صلى الله عليه وسلم المجاور لمسجده من هنا نقول أن قوله لا تتخذ قبري عيدة كما ذكرنا عيد مكاني بأن يجعل عند قبره عبادات معينة صلاة أو دعاء أو صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فلا يشرع ذلك كما لا يشرع عبادة تخصيصه في زمن معين بأن يجعل مثلا يوم مولده صلى الله عليه وسلم عند القبر يفعل أفعال معينة كما يفعل أهل البدع يوم المولد عند القبر يخصون مثلا هذا الوقت بعمره مثلا كما يفعل البعض أنه ينوي أنه يخصص يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وزيارة للمسجد النبوي يوم المولد يظن ويفعل أفعال مؤهنة من الأدعية يوم المولد فهذا قد اتخذ القبر عيدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ولذا نهى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من راوه يدخل رأسه في فرجة عند القبر ويدعو فنهوا عن ذلك وأخبروا أن الدعاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حيث كان الإنسان والله أعلم وأعلل الحديث يأتي إن شاء الله. قال وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور انبيائهم مسابد يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ ولكن كره أن يتخذ مسجدا يعني لأبرز قبره بعيدا عن مسجده اراد الصحابة أن يقصد الناس المسجد تلقائيا فدفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم حيث قبض ولم يبرزوا قبره لئلا يذهب الناس للصلاه هناك وراوا أن الناس سيزورون المسجد فيزورون القبر تبعا وسوف يصلون في المسجد المقصود للصلاة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم لذلك لم يبرز قبره ولم يجعلوه بارزا ظاهرا مستقلا خشية أن يقصده الناس بالصلاة عنده فأرادوا أن يقصد الناس المسرد لأنه مقصود أصلا ومرغب في قصده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وأنه تجد له الرحال فعلن بذلك مقصود الصحابة أنهم كرهوا أن يتخذ الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عهد الصحابة القبر مسجدا بأن يأتوا إلى القبر ليصلوا هناك ولما احتاجوا إلى التوسعة في زمن عمر كما ذكر عمر بن عبد العزيز بنوا جدرانا حتى لا يدخل أحد إلى القبر ويتخذه مسجدا فلم يبقى إلا من ينوي نية فاسدة وهذا غير مقدور أن نغيره إلا بالعلم وإقامة الحجج وذكر البينات من السنة يعني النية الفاسدة في أنه يظن أن الصلاة في المسجد فاضلة لاجل أنها بجوار القبر وإنما هي فاضلة في حياته عليه الصلاة والسلام قبل وجود القبر اصلا ومستمرة الفضيلة بعد ذلك قال وفي صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس يعني يوم الأربعاء عندما ولد خفة صلى الله عليه وسلم فخرج وخطب الناس وحذرهم من أخطر بدع تهدد الأمة خطب فقال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مسارد ألا فلا تتخذ القبور مسارد فإني أنهاكم عن ذلك وهذا الحديث يدل على خطر هذه البدع الثلاث بدعة الجهمية النفاق الصفات الذين يقولون لم يتخذ إبراهيم خليلا أن الله لا يحب ولا يحب قال الله الصفات لأن الحديث في إثبات أن الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم واتخذ إبراهيم عليهما السلام وهذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل وكذلك قوله لو كنت اتخذا من أمتي خليلة لاتخذت أباتهم خليلين ذا أن الله يحب سبحانه لأن الخلة شدة المحبة ولذلك تبرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له خليل يحبه كحب الله عز وجل ولذا أبى لفظ الخلة وقال أخوة الإسلام ومودته فكان ربا على نفات الصفات ثم رد على الجهمية رد على الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويلعنونه ويسبونه وربما كسروه والعياذ بالله وهو خير هذه الأمة حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة إن امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على منزلة أبي بكر العظيمة وقال في هذا الحديث كل خوخة في المسر لتسد إلا خوخه أبي بكر فأشار إلى خلافته وبعض أهل العلم يقولون نص والصحيح أنه ليس بنص بل إشارة فقط وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف صراحة لكن أشار إلى أبي بكر واكتفى بهذه الإشارة واكتفى بأن المؤمنين لن يرضوا بغير أبي بكر لن يرضوا بغير أبي بكر رضي الله عنه وأن القدر كذلك فلذا قال ويأبى الله والمؤمنون إِلَّا أَبَبَكْرَ الله اللَّهُ رَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَبَكْرَ فدل ذلك على أن هذه ضمن الإشارات ثم رد على الغلاه في الصالحين على المتصوفة وغيرهم وخصوصنا الرافضة فالرافضة عندهم أشد غلو في قبور أهل البيت وفي قبور الصالحين عموما وهو اتخاذ القبور المشادد الذي يصيرها أوثاما تؤبد ويؤدي إلى صرف العبادات لها من دون الله، فقال: ألا إن ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، كما ذكرنا. اتخذ بناء على قبره مسجداً كنيسة كبيرة وليس على موضع القبر فقط. ما يتصور ذلك؟ قال: فإني أنهاكم عن ذلك. وشدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وبعد ذلك عن هذه المسألة شدة تحذيره منها دليل على خطورتها وعلى أنها من أسباب فتنة الأمة فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة لأمة أشد اجدهاد قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا عام في أمر المسجد اتخاذ القبر مسجدا وفي غيره فالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في مدحه فوق منزلة العبودية تشبه بالنصارى الذين غلوا في المسيح فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء كما أطرث النصارى بن مريم حتى جعلوا له صفات الربوبيه وحقوق الألوهية حتى سموه إلها والعياذ بالله وربا نعوذ بالله من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حقه فانظر إلى هذا ومن يجعلون له عليه الصلاة والسلام كل صفات الإلهية في الحقيقة دون أن يسموه إلها نعوذ بالله من ذلك كمن سمعتهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الأرزاق حتى يومنا هذا ويحتدون باطلا وزورا وكذبا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غنيمة قسمها ويبين أنه إنما أضع حيث أمر في تقسيم الغنيمة فاجعلنا ذلك تقسيما الأرزاق في الأرض وأن الله ينزل الرزق على محمد صلى الله عليه وسلم ثم محمد يقسمه على الخلق ولذا يجوزون أن يسأل صلى الله عليه وسلم الرزق نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية أي خلل في العقيدة والفهم والعقول؟ التي تُمِصَ على بصيرتها حتى ترى ذلك وتفهم الأحاديث وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني أنا الذي أقسم أرزاق قال إنما أنا قاسم فلو قال ذلك صلى الله عليه وسلم قال أن ذلك قاله أي أحد يقسم أمر مشتركا الذي يقسم مثلا الأضحية فيقول أنا قاسم هل هذا معناه أنه يعني واحد من الأولياء قسم الأضحية أثلافا أو قسم الجزورة التي قسمت سبعا على أسباب لمن اشترك فيها، فيقول قائل أنه قصد بذلك أنه يقسم أرزاق العالم، نسأل الله العافية. أين في كتاب الله وفي سنة صلى الله عليه وسلم أنه الذي يقسم أرزاق العالم؟ نعوذ بالله من ذلك. والله لو للطمس على القلوب وحب البدع والضلال لما قال ذلك قائل، نسأل الله العافية. يجوز بذلك أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرزق. يقولك على سبيل أنه الذي يقسم الأرزاب إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وهؤلاء يقولون اسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرزقك نعوذ بالله من ذلك حضرى الترمذي حديثا صححه هو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول اللهم إني أسأله كرتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتسلوبك إلى إلى رب أتسلوبك إلى رب في حاجتي ليقضيها لي الله شفعه في هذا الحديث له كلام كثير سنذكره المرة القادمة إن شاء الله تبارك